اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وازواجنا وذرياتنا وذوي ارحامنا واصحابنا ومن اوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم